الذي جعلنكم الارض مهدا وجعلنكم وجعل لكم فينا سبلا لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء ماء والذين نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون, كذلك تخرجون والذي خنق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون تستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استوتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر منا هذا وما كنا وما كنا له مقرنين وإننا إذا ربنا لهم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 ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في القصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا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 أم أعطيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمتي وإن وإن على آثارهم مهتدون كذلك وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا من فَلَقَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّ وَجَدَنَا أَبَا أَنَّ عَلَى أُمَّتِهِمْ وَإِنَّ وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جَاءْتُمْ بِأَحْدَامٍ إِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَا أَكُمْ قَالُوا إِمَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِكَافِرَوْنَ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إن الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل ما تعطوا لا وإباء حتى حتى جاءهم الحق ورسول مبين ونما جاءهم الحق قالوا قالوا هذا سحرون وإنبِ كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أمم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشة غم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية ورحمة ربك خيرٌ من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 وإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَن شعا ذكر الرحمن نقضنا به شيطاننا نقضنا به شيطانا فهو لذو قرين وان انهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا نبي حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني قال يا ليت بيني وبينك بعد المشلقيين فبأس القرين ولئيا فعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب أنكم في العذاب فَأَن تَتَسْمِعَ صُمًّا أَوْ تَهْدِيَ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّ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 وَنَادَى فِي الْعَوْنِ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ قَالُوا يَا قَوْمِ إِنِّي سَنِيمُ الْقُصْرِ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ أَفَلَا تبصرون أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلو لا ألقى عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتلين فاستخف قومه فأطاعه إن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 وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جللا بل هم قوم الخصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعناه مثلا لبني إسرائيل وجعناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمتنن بنا واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولمَّ جاء عيسى بالبيِّناتِ قالَ قد جئتُكم قالَ قد جئتُكم بالحكمةِ ولأبينَ لكم ولأبينَ لكم بعض الذي تختلفونَ فيه فاتقوا اللهَ وأطيعونَ الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختنف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتا أَن تَأْتِيَهُم بَعْتَتَهُم وَهُم لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِلَّ وَيَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَعْدُو الْأَخِلَّ وَيَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَعْدُو بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَعْدُو إِلَّا الْمُتَّقِينَ يا عبادنا خوفنا عليكم اليوم يا لا خوفنا عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم وَدُخُرُ الْجَنَّةِ وَدُخُرُ الْجَنَّةِ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافِ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَنْلُذُ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الكالجنة التي أرثوها بما, بما كنتم تعملون لكم في جفاكية كثيرة لكم في جفاكية كثيرة منعتقون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون المجرمين إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبتسرون وما ظلمناهم ولكن كانوا ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما قال إنكم ودجئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع شرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون وللرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا, حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما وعنه علم الساعة وإليه ترجعون.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 فَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ